الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو مع الدرس الثالث وهو دوران أحوال القلوب وأقسامها وتنقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام وهي إلى أربعة أقسام أحسن وأفضل منها إلى ثلاثة أقسام فتقسيم الصحابة إلى أربعة أقسام فهذا أحسن وأوضح وأما تقسيم القلوب إلى ثلاثة أقسام فيمكن أن يتفرع منها القسم الربع أما القسم الأول وهو القلب السليم المنيف وهو القلب الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به كما قال بعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فما هو القلب السليم وما هي صفته القلب السليم تعرفه هو صفاته سلم من كل شهوات تعارض أمر الله ونهيه سلم من كل شبهات تعارض حضرة سلمة من غير الله وخلصت عبوديته لله تعالى ذرادة ومحبة وذوقلا وإنابة ورخبات وخشية ورجاء خلص عبوده لله إن أحب أحب في الله وإن أضغض أضغض في الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع, منع لله فولاءه كله لله سلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتقد أن تحكيم رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمر اللازم فيعقد قلبه معه عقدا محتملا على الاقتداء والاقتمام به ذنبه في الأقوال والأفعال فالقلب السليم هو السالم الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له هذا عمر مهم جدا فأنت لا تبحث عن حفظ معنى القلب السليم ولكن عن معرفة كيف يسلم قلبك الله السلام ومنه السلام فأنت تحرص على أن تصل إلى سلامة القلب يوم لا ينفع مال ولا منون إلا من أفضل الله من قلبه هذا الموضوع كله من أول الكتاب إلى آخره ومن أول القلب إلى آخره الثمرة أن تصل إلى الله بغض المساعدة هذه الثمرة ونكرر ونؤكد أن الدرس هذا تختلف عن كثير من الدروس أنه حصة عملية وهو وظيفة العمر المدرس يشتغل المدرس بعد ما يخافر يخافر الشهادة إنما أنت تتخذ الحصة تجد نفسك تعمل بها وتلازم العمل ده محتاجش هذا لما تتخرج وبعدين تتوظف اذا كنت تريد أن تعمل للاحتراف فاعلم ان هذا الكلام هو كلام للعمل فورا القلب السليم يقابله القلب الميت والقلب الميت حتى ينقسم بقى الاقصاب الاعصاب القلب الميت ينقسم الى قسمين قلب أغلف وقلب منكوس القلب الأغلف قلب الكافر والقلب المنكوس قلب المنافق والقلب الذي لا حياة فيه فهو يعرف ربه ولا يعبد بأمره وما يحبه الظاه بل هو وقف مع شهواته ولذا ذاته إن أحب, أحب الهواه وإن أبغض أبغض الهواه فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهن سائقه فالغفلة مركبا والقلب الثالث والقلب المريض الذي تمده مادتان وهو قلب له حياة وبه علة فلو مادتان تمد هذه مرة وهذه مرة وهو لما غلب عليه منهما هذا تقسيم قلوب إلى ثلاثة أقسام وفرعناها إلى أربعة أما تقسيم القلب إلى أربعة أقسام وهذا ما قالها حزيفة بن اليمن رضي الله عنه قال القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن هذا القلب الأجرد يعني القلب السليم قد سلم تجرد لله تبارك وتعالى ليس فيه شبهة وليس فيه شهوة وإنما هو لله سبحانه وتعالى ولذلك فيه مثل السراج يزهر فيه نور, فيه نور ونار ففيه نور ينير الهدى ونار يحرق عدوا إذا كانت شبها يحرقها شيطان يحرقه شهوه يحرقها وقلب أغلف مخطوم ختم الله عليه فهو في غلافه مخطوم لا يدخله خير ولا يفرج منه شر هو قلب الكافر وقلب منكوس فتح من الغلاف وفتح الباب فدخل النور فانتكس فخرج النور وظل منكوسا مقنوبا عرف ثم أنكر أبصر ثم عمي هذا قلب المنافر اللي هو حاجه في طريقه تخليها تعمل فعل ان اللي هو النتيجه الحلوه هو المنافق بيكون اثر الدنيا على الاخره عارف ان هناك اخره ولكن لها ثمن ما عندوش استعداد يضحي يعني كم من ملك ابصر مثل هيرق ابصر ان النبيه الحق ما من الذي منعه من اتباع الحق في الدنيا ما الذي منع اليهود بعد معرفتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ان يتبعوه في الدنيا اشتروا الدنيا بالاهتراف عارف لكن لا يستطيع لا يستطيع ولا يساعده استعداد ان يضحي لاجل الحق فهو يغتر بالدنيا حتى وان كانت الاخره جهنم عرفت المنكر وابصرت ثم, وأبصر ثم عميا اي بسبب هواه وهذا امر يعني مش عادي ليس عجيبا، بمعنى أمر ينس بيها يعني أنت فئتك حاجة وهتفوتك تكبيرت الإحرام والحاجة دي يعني هتضحي بيها علشان تكبيرت الإحرام يوم انت تضحي تكبيرت الإحرام والحاجة دي ماعلكش لا أجر ولا أجر على ظنبه هي أمر من أمر الظلم أي أمر بقى من أمر الظلم ما شاي وبعدين لو خلصت الكوباية هتفوتك تكبيرت الإحرام ولو سبتها ادرب تكبيرت الأحرام فممكن يشربها وتفوت تكبيرت الأحرام صح بالأمر نسبي فهو عنده تكبيرت الأحرام وكوباية شاي فكوباية الشاي اثرها على تكبيرت الاحرام فالتالي عنده الدنيا والأخرة ان هو في منصة تجاه في, في عزم فهيؤثر هيترك الرياسة يبقى ثالع لا عنده يظل ريس حتى لو كانت لا يفكر بقى لا يفكر في ما سيئ عبدالله النبي بن سالول كان سيتموى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في قلبه هذا المرض النفاق فهو لم يستطع أن يجمع بين المصلحتين وبين الدنيا والآخرة فكان رأس المناختين المناف... وقلب القلب الاول اجرد يسراج يزهر قلب المؤمن قلب اغلق ذلك قلب الكافر قلب منقوص ذلك قلب نهاث القلب الرابع نرجع للثلاثه ناخد بالنا كده القلب الأول قلب مين قلب سليم قلب مين فينا القلب الاول هندور عليه قلب اجرد سليم مثل فيه مثل السراج او فيه السراج مذهب أي متجرد مما سوى الله عز وجل فيه مصباح الإيمان وشرب تجرده إلى سلامته من شهوهات البطل وشهوهات الغير وبحصول السراج إشراقه واستنارة النور العلم والإيمان مرحلة القلب الثاني قلب أغلف قلب الكافر نعوذ بالله نسأل الله أن ينثبتنا على الإيمان ونتوفنا مسلمين القلب الثالث نعوذ بالله قلب منقوس عرف ثم أنكر وقلب الرابع وهو قلب تمده ماذتان مدة إيمان ومادة نفاق وهو للغالب عليه منهما يعني مدة النفاق منها العصيام المعاصي مددة الكفر ومددة النفاق وهو للغالب عليه منهما أي أنه قد تغلب عليه مدة الإيمان سيختلف له الإيمان وقد تغلب عليه مدة الكفر نعم طبعا هو الناس لما تقول لك ده اعول عليه الحق هو اته البلاغ طب الوب ده اللي احنا لما المريض كان ممكن يتعب فالوب بيروح وبيجي خلينا ده تعريف الطوارئ والوب ده بيبعد عن الطعره عن قريب خالص مش بسبب ان هو مفيش بيئه ايمانيه بس اكيد القلب وبي اليمين يريد أن يبعصك يمكن أن يفعلها لكي يدعي حمي ثاني بالسرعة يريد أن يكونك حمي هم نخلص كذلك ولينا صباح معها إن شاء الله لكن نأخذ بل إن المسألة علاج ومرحلة وصافرية مدافع الشيطان إذا كان قلب سليم هذا هو الغاية التي نريد أن نصل إليها وفي مريض هذا هو الآفة والعلّة التي نريد من الله ونرجوه الشفاء منها وهذا الموضوع هو مادة الشفاء وهو مادة سلامة القلب هذا الموضوع الذي ندرس مداخل الشيطان إلى القلب إذن القلب له مداخل وهذه المداخل ممكن تحصن وممكن تثبت الحزن وممكن تهاجم فمداخل الشيطان وأبوابه هي صفات العقل من مداخل الشيطان إلى العقل صفاتهم يعني أنت حليم وغيرك عجول العجلة وعنده during the shelter أو أنت عندك أنهوم عنده عجلة وأنعنت عندك حلم وعنده غضب وهذا مثل الشيطان الشوح مدخل منGM الحسد بدخل منمداخل الشيطان فهناك صفات جبلية هي من مداخل الشيطان يعني يسهل على الشيطان أن يدخل إليك منها لأنها صفة جبلية عندك وعندك منح من الله عز وجل معكس لذلك أنت كريم أو سخي أو حليم أو عندك أنال فهذه المداخل تحتاج إلى حراسة التي يدخل من الشيطان فمن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة لأن الغضب يغطى على العهد الخط ده اللي الغضب يلغي العقل فلا يجعل له سلطانا يتصرف مثل الحيوان جداً. حتى يضرب ابنه وحتى تضرب ابنته يعني هي امراه موجود جواها عاطفه وحنان هي غضبها تضرب ابنها او يضرب ابنه لغايه ما يشفي غيظه ممكن يضرب بعدين ففي هذه الحالة حالة الغضب ليس عندها عقل مثل الحيوان فهل هذا الغضب يأتي دفعة واحدة؟ أم أنه يأتي على مراحل ولكنه لا يحرصك فيظل معه حتى يتحكم فيه؟ هو الثاني الغضب ليس مرة واحدة هو ينرفزك و أنت تنرفز و أنت تغضى هو يغضبك أي حاجة فإن أنت نفسك وتغضب الغضب ده لان انت بتغضب ايه اللي بتعمله بتستسلم للغضب وتركز في الغضب وتوافق الغضب وتقضي معهم فيزداد فيغضب فيسيطر على العقل فتتصرف بمقتضى الغضب ايه المطلوب انت بتغضب فورا فورا اول ما تحس بالغضب تحذر منه ده مدخل من مداخلك احذر الغضب اول ما تحس ان نفسك غضبان يبقى حل اي موقف بيتكرر معاك انت بتغضب بسرعة وبتغلق بسرعة وبتحصل المشكلة اي موقف يتكرر معك انت هتغضب وانت قبل ما تغضب يكون عامل حل لنفسك هتوضق هخرب هصلي هعمل ايه حتى انجو من ايه من حالة الغضب دي مسألة الغضب الشهوة نفس الوضع له اشاد هي عبارة عن تشمل الغضب في السيطرة على العقل لو زادت الشهوه يا الواحد نظر لمرأه غير واحد كلم امراه غير واحد مشي مع امراه غير واحد اختلب امراه كل ده يزيد الايه الشهوه وكذلك بقى الشهوه لا تتخصى الشهوة في قطعه النساء المال لو واحده نفسها لنفسها وعماله تتفرج على المعروضات وهي حدودها 1000 جنيه ايه اللي خلاها تروح تتفرج على الحاجات الكبيره دي فيها شهوه الايه الرغبه في الحاجه تشعر بالحسره ممكن تسرق ممكن تسأل ممكن تشحل لأن الشهوة دادي تنمي هذه الشهوة فأنت لك أن يعني إيه تحرص هذه الشهوة هذا المدخل واحد صائح وهو لا يريد أن يخسر تطوع هو عدن لو ضل مع أهله ربما يكون في مبادئ الشهوة فيخسر وهو نحن نتطوع فماذا يفعل؟ لابد أن يصنع شيئا في أول الأمر حتى لا تتحكم فيه الشهوة وتغربه أما أن يبدأ المدعبة ثم يبدأ الكذا ثم كذا ثم كذا ثم يفتر ثم, ثم ينزل ويقول لكم أنت أنا صم وعلم أن الشيطان يأتي ليزين هذا الأمر في هذا الوقت بالذات حتى تخسر الصيام يعني ليه مسألة؟ في مثال يعني في الحلال فما بالك بالشهوة في الحرار فالشهوة باب عظيم من أبواب من مداخل الشيطان فحراسة هذا الباب من مبادئه بالفايدة حراسة هذا الباب من مبادئه ومن الأبواب العظيمة لذلك للشيطان الحسد والحرص الحسد تشعر به إياك أن تدخل عمل يعني تشعر بألم ووجع وشعور في قلبك هذا الشعور بسبب نعمة أصابة إنسانك يعني تشعر كذا واحد دخل الإنسان دخل ده طلع الأول والدخل ده تميز بأي ميزة, أي ميزة. والميزة دي الأول ما أنت تشوفه تشعر بشيء في قلبك وحش ده اسمه حسد ايه موقفك منه في مبادئه نبدا حين الشعور به ان تنكره وتراصده وان تعمل بضده كان تدعو له بالبركه كان تستغفر لنفسك ولا هذا علاج اما لو انك تركت هذا الامر فقط مجرد ان فكرت ان هو مجرد خاطر كده من الشيطان سيرصد في قلبي ويأتي الخطر الذي بعده والذي بعده فإذا جاء موقف خرج هذا الحسن يعني لو دسلك على طرف أو حصل بينك وبينه أي حالة هتجد رصد فعلك شديد بها لأن أنت مشفول حسن تركته وغطنت عنه الحرص ماذا؟ ما. ممكن أن أحد يحسن بأبو شكر بالله؟ سؤال ممكن أن يحسد وليس لا ينتبه الجواب نعم ممكن أن يحسد وهو يعني لا ينتبه يعني, يعني لا ينتبه يعني غافل والغفلة ليست عد يعني يشوف أمر يعجبه هذا الأمر الذي أعجبه يتعجب منه يشوف أحد جميل لكن لماذا جميل؟ أمر. مش كده جمع بين الجمال الشعر وجمال العين وجمال الوجه وجمال القوام يعني جميل فتعجب هذا التعجب ماذا يعني ماذا يعني التعجب لان ايه هذا التعجب معناه عدم نسبة النعمة الى الله هو انت تعجب من صنع الله ويعظم على الله ان يخلق إنسان جميل يعظم على الله ان يخلق بهذا الجمال واكثر لا يعظم فما العجب بالعجب أنك تنسي النعمه تتعجب يعني ازاي ده جابني او ازاي ده كيف هذا الأمر مثلا واحد بيعبي حاجه وبعدين اخذت كتير فتعجب خدت كتير ازاي واحد كان بيعبي كيس وبعدين اخذ كتير وما اتقطعش ما اتقطعش فقول يا هو في الحال اتقطع في الحال يعني يعني نسب ان الكيس هو اللي متين وكيس دمانه كده وكيس دم الزيجي كيس أسول لكيس فهو يتعجب فانفجر كده هذا تعجب عينه أما الفرق بين العين والحسد العين هي لا يصاحبها نية سيئة وإنما هي شرق بسبب الغفلة أما الحسد يصاحبه نية سيئة لأن الإنسان تصاحبه إرادة يعني نية سيئة يحسد الإنسان يكرهه ويغضه ويتمنى له الشرق تصاحب نية سيئة أما كونه يعني رغما عنه أي أن الشعور رغما عنه أنه يشعر بالحسب يعني لا يتجهبه وإنما يشعر به رغما عنه وأما رضاه وانفعاله به وتمنيه زوال النعمة هذا هو آه الذي آه يحاسب عليه وهو يريده الحاسد يريده وهذا فرق بين الحاسد والعاسد ومن أبواب الشيطان ومداخله إلى القلب الحرص إنسان حريص على إنه يكسب وحريص على إنه يكسبه زين وحريص على إنه يتزاوب بعد جميل وحريص على على الدنيا هذا الحرص يأتيه الشيطان من باب, من باب هذا الحرص يجعله يؤثر أي شيء يبلغه مقصوده على أي شيء تاني ما يبلغه مقصوده حتى لو كان الدينة و حرص على المال لو جالوا مكسب و يأثر على الولد يبقى يرسل المكسب لو جالوا أدارس و هكذا الحرص على الدنيا يفسد الدين يبقى الحرص هنا على, الإيه؟ على الدنيا أي يؤثرها على أمر ديني و الحديث ما بان جائعان ارسلها في غنم بأفسد لها و حريص على المال والشرف للدينة فهو حريص على المال أو حريص على الجاء على الدينمellt خلص ماك高ィ الشاعر والحرص على الجاء اخطر فمثل الرسول صلى الله عليه وسلم الحرص على المال بدئم والحرص على الشرف بدئم و والدين مثل نشعر فالإنسان حرص على المال و على الجاء هيجي على دينه سيفترسه يفسد دينه لان ليس له حول ولا قوة ومن ابوابه ومدخل الشيطان الشبع مع الطعام وان كان حلالا صافيا فان الشبع يقوي الشهوات وشهوات اسلحه الشيطان ويحمل على البطء في الطاعات ويحمل على قوة الصفات اللي هي ال النفس نقول صفات النفس ولذلك الصوم الصائم أقرب إلى الله عز وجل بسبب الجوع وانكسار النفس ومن أبواب الشيطان العظيمة العجلة العجلة تقول أنه أنت لو راجل قل مأمين لها بكرة تقول له لا دلوقتي ده من, من أبواب الشيطان وهو أبوضه أخذ قرار فورا لم يستعجب أنه لو ذهب عنه الغضب سيراجع نفسه ويرجع عن هذا القرار فالشيطان يتعدل جدا أخذ القرار فهذه الحالة لأنها فرصة ستفوته فإذا أنت لا تعجل كيف لا تعجل أي أنك إذا شعرت بالعجلة تأكد أنك على شفى خطأ يعني هذا امر راجح جدا فعليك ألا تأخذ قرارا وإنما تصلي تستعين بالله عز وجل والصلاة فهذه الأبواب العظيمة أسباب الأخطاء نسبية فإذا تعجلت في أمر صغير كان الخطأ صغير وإذا تعجلت في أمر كبير كان الخطأ كبير فالعدلة عموما من أبواب الشيطان ففي الحديث قال رسول الله تعالى العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى ومن أبواب التأني المذمومة والعجلة المحمودة العجلة في فعل الخير مثل الصدقة والعجلة في اغتنام الفرصة مثل الطاعة لأن التسوير هنا ليس من الشيطان بمعنى أقصد العجلة هنا ليست من الشيطان وانما التسوير هو الذي يكون من الشيطان لأنك مثلا سمعت درس أو خطبة فهمت بالصدقة وعذبت عليها فيأتيك الشيطان مثلاً يعني أتفكر بس هتعمل إيه وهتدفع كام وكذا لأنك متأثر بالمواعظة فلما يقول لك نفت استنى شوية يبقى الأثر بتاع المواعظة يروح يستطيع مع بعد ذلك أن يمنعك أو يقلل مع ذلك ومن أبواب الشيطان البخل وخوف الفقر فإنه يمنع من الصدقة ويمنع من البر ويمنع من صلة الرحل نتخيل الإنسان مع يعني في بلد هو وأخواته وبعدين يروح يضره أصره كبير ودي أخته ولو راح ضرها يروح بيده صديق سيفه هو اللي يعمل ايه لازم ياخد فا... لا يعني يعني الله يؤثر ان هو ما يروحش بخيل ما يقدرش ودرعاً هو لو فقير وممعاش لا يمنع عنه ويرخي زرها فنقصد إنه ميسور ولكنه فهذا البخل وخوف الفقر لا يفارق صاحبه حتى مهما اغتنى ينفق يخشى الفقر ويشعر أنه بحاجة إلى المدينة ومن أبواب الشيطان التعصب للمذهب يجعل صاحب العصبية هذا يحب ويكره ويغضب ويرضى عن صاحب المذهب أو صا ما يوافق مذهبه فالاهواء والحقد على الخصوم والنظر اليهم بعين الازدراء كل هذا بسبب العصبيه للمذهب وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعا فان طامه الناس والاستغراق بذيك النفسيه صفة مذمومه في الطبع من الصفات السبعين مسألة التعصد في المدهب العديد يعني ممكن تحصل بالسلفيين والإخوان يعني خلي بالعبار لكم مسألة وطيب أنت متعصد مسألة السلفيين والإخوان وتبليغ يقول لها إنساء أنت عايز الأقرب إلى الناس إنما أنت تحكم على الإنسان العامي الذي هو من العموم الناس الذي يجعه بيتين خانطر هو انسان مسلم وإنت تأخذ فيه أكبر وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ربما يكون إذا تعمل مشاريع علشان مشاريع من الضر لتخدمته وتتقرر إلى الله عز وجل بأنك توصل إلى الضر لذي نفسك في هذا الأمر اللي هما الجماعات الإسلامية الأخرى غير مثلا الآن السنة هما الشيعة مثلا ولا خوارج ولا كذا هؤلاء بينافسوك في هذا الخير فاختلفت معهم في الطريقة في الأولويات وكذا اختلفت معهم وهذا يجوز وهذا لا يجوز فتعصبك لما أنت عليه يحملك على أن تدرهم أو تحصدهم أو تغطاض للنعمة تصدهم برغم أن أنت أصلاً لديك هدف أعلى أنك دوته برضا ما سكره فكيف تألف من هو دونهم من الناس الذي هو الإنسان العادي خلصه ممكن يكون شكوه وما يصليش وتشعر أن أنت طيب وحليم وتحب له الخيل وتأتي عند هذا الإنسان المنافس لك فتشعر بمشاعر سيئة إن هذا من العصبين وهذا من الشيطان هو الذي يبغض إليه هذا الأخ ولكنك لو أنصفت فلعلنت أنه أحق بمزيد محبة منك عن غيره لأنه يعني له مزيد عمل في سبيل الثلاثة سنة عامة فليس هناك أي تعارض بين الاجتزام بالمنهج واختيار المنهج ونصرة الحق والثبات عليه و... وعدم التعصب لا يوجد أي تعرض خالص. أنك تكون إنسان ثلفي وقوي وصاحب منهج وصعب عقيدة وتكون أنك تعصب التعصب الذي هو المذمون لأن معنى التعصب يعني الثبات ومعنى التعصب يعني الخصومة والحقد والحسد وكذا فهذا المظهوم الذي ننكوه فإنت مأمور وقول للناس حسنا ومأمور بالألفة ومأمور بعدم الغيبة من يعني الغيبة فلا تغتابن أحدا ولا تحقن على أحد ولا تلمس أحد وخاصة ممن يعمل في مجال الدعوة إلى الله أو في مجال نصرة الدينة ليس هناك تعارض بين صحة منهجك واخلاقك الحسنه بل ان خلقك الحسن يزيد منهجك حسنا ويزيدك بركه في العمل ويجتمع يعني هذا من مفاتيح النجاه ومن ابواب ومداخل شيطان سوء الظن سوء الظن الحمد لله الله وعلى ما الشيطان التي ذكرناها ليست محصوره بهذا في العدد فيمكن انت تفكر وتقول ومن مداخل الشيطان كذا ومداخل الشيطان كذا وانت تزيد طرق لهذه المداخل الشيطان اما الايمان يقل تقريبا لقاط لا نجر قاعده واحده ايهما احسن لك ان تتعرض للفتنه وتسلم ام لا تتعرض لها أصلاً هذا الأمر بي تفصيل يعني ممكن فتنة لا تتعرض لها أصلاً وفتنة لو تعرضت لها وسلمت منها هيكون أحسن وفي الكل أنت لا تطلب الفتنة لا تتمنى لقاء العدود ولا تعرض نفسك بالفتن بل تسأل الله العالم ولكن بالرغم من كل هذا الفتن تتعرض لك فهذا التعرض من الفتن الذي يعترض تاكد ان فيه خير له كيف يكون ذلك هذا الحديث الذي معنا فيه شرح هذه المساله وفيه بيان كيفيه التعامل مع متاكل الشك فناخذ الحديث وهو حديث صحيح مسلم عن حذائف بن اليمان رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً ونحن عندنا حصيرة طولها ثلاثة مجرد فيها كم عود نكتب جداً هذه الأيذان لكي تكون حصيرة كل العود ملسق بالآخر بخير وكذا حتى كونت الحصيرة تصالف ثلاثة مجرد فالفتن تعرض على القلوب عودا عودا إذا ضمها القلب ، جاءت الفتنة الثانية سيضمها إليها فتت الجديد ، تعرض الفتن على الخلوب كعرض كثيرا عبد الحصير عودا عودا لا تفكر أن أضطيك بحث الله تعرض الفتن على القلوب كعرضL Llte عودا عودا فأي قلب أتشربها نكت... نكتت فيه نكتة السوداء تعرف الجدار اللي بيتبني مهما كان الجدار هو مكون من لبنات لبنات ارتفاعها 7 سنطي لبنات ارتفاعها 22 سنطي لبنات ارتفاعها 40 سنطي لبنات ارتفاعها 2 متر صغرة كبيرة هو مكون من لبنات هتتحطي اللبنات الأولى ثم تمهت تماما وتثبت ثم تأكد لبنى الثانية حتى تحمل الأولى وهكذا حتى يتم الجدار هكذا يبنى القلب في البياض والسواه فتعرض الفتن على القلوب قلنا مداخل الشيطان بدأ أن يمدخل من المداخل مثل العجلة أو مثل سوء الضم أو الشبع أو الغضب أو الشهوة يبدأ العود الأولى يُعرض عن القلب فتنة بدأت شرارة الغضب هذا هو العجل الأول فيشربها في القلب ويطلب الثاني لأنه مدام الشربها قبلها رضيها اختارها فتأتي التي بعدها فيضمها ويكذا فتأتي تباعا تباعا تباعا أي فتنة شهوة عجلة أنت ترى المستعجل كأن شيئا يدفعه ان شيء ان من غلط حتى يمكن ان يقع في الحفره تعرض الفتن على القلوب يقعوا الحصى وودن فاي قلب يشربها نكدت فيه نقطه سوداء يبقى المطلوب ايه ما شاء الله نطوب في الاول هو ده الحل نطوب الرضا في الاول ده الحل ان ترتب افاهيد بذاكر وعاقل في الأول لو صبرت على الحال السيء وقلت يعني إيه أدفعه بعد سيتعثر عليك ادفع في الأول وأنه قلب أنكرها نكتت فيه نكتة ضيورة يعني بتترك أثر حسن الفتنة لما يعني لو أنت ماشي وقع نظرك على مره شفتني فقلت اعوذ بالله من شر النظر اعوذ بالله تعالى من كل شيطان وه وامن وكل عين لامه يعني تستعذ بالله يعني اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقوبه وشره عباده اللهم شر فتنه يعني انت تستعذ بالله تلجئ الى الله وتحصن بالله علشان النظره السهم اللي داخل ده ترده. فعامل ايه يتامل في المنظر اللي شافه يتمعن في منظر الشجر رغم انه عدى المنظر بس بيسرح معاه يبقى القلب بيشرب بيشرب الفتنة. لو جت واحده ثانيه معديه من غير أي يعني ايه انتباه كده هيبص للتالت والتالت والرابع الاول هو رد الفتنه وعمال يستعيد الالم شي درجه هتلاقيه بغض بصره جاي وبيا يعني وذاك حدث ان الاذى الاول ما مش هيتعوض بالاذى الثاني وعمال مجتهد جدا في التبرد اصلا طيب الاثر لهذا الامر والفتنه دي تحصيل وزياده ايمان وزياده فهم ولما يجي نظر وقع على امراه اخرى يكون اثر النظر اقدم وان يقال بان كرهها نكت في نكته بيضاء يعني رد الفتنة له أثر صالح في القلب أصلح من مما لو لم يتعرض رد الفتنة والإنسان لا يتعرض للفتن ولا أقول الفتن تتعرض لك انسان عرضت عليه فتنة المال كان يسرق كان يختلف واعتصم بالله يزداد إيمانك ويزداد عفة ويزدد توكلاً على الله سبحانه وتعالى يزداد خيراً وكل الذي عمله أنه لم يقبل الفتنة إنما الذي سلع الجنيه الذي بعدها سلع اثنين و سلع عشرة و سلع ألفه بأحرام حتى, حتى تصير القلوب على قلبين يعني هذا ماشي في سكة و هذا ماشي سكة. قلب أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكره مهدراً إلا أنه لا ينكره مهدراً أسود معروف مرباد يعني مثل الروبة عندما تجي تشوف التراز وتضع عليه مية يبقى اسمه روبة يعني هذا السواد لون حلو لون يعني اسمه لون إنما أسود مرباد ليس أسود لون أسود لا يعني مثل الروبة أسود لو ليس اللون لون السواد الاسود مثلا الذي كان صار له لونا مثل ده هو امر قبيح شنيع اسود مربدا لأن البشر مهما كان فيه شيء من الخير فهذا السواد الذي يختلط بهذا الشيء من الخير فيفسده فيصير لون القدر اسود مربد اذا هذا اثر الفتن التي عرضت عودا عودا فيصير أسود مربازاً كالكوز كالكوز مجاقياً يعني مثل الكوز المقلوب الكوز المقلوب لا يحمل شيئاً يعني لو أنا عيد أن الكوز هو مقلوب وضعت فيه عسل هيسقط لبن هيسقط يسقط على طول إنما لو فيه دخان من أدخينة رضيئة يمكن أن تتصاعد وتلسق بجدار الكوب وهي تتصاعد كيبا وتلسق بجدار الكوب ويصر فيه أشياء من الشوائد الرضيئة هذا القذر المقلوب هذا القلب المقلوب المنكوس صار لا يبقى فيه المعروف الحسنة تسقط منه لا, لا تبقى فيه وليس لا مكان وليس لا تعرض أما السيئة فهذا أنه وقر هذه السيئات تختبئ فيه وتلصق به فولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه يعني يعرف المنكر أنه معروف وينكر المعروف أنه منكر لأنه مقلوق لا يعرف معروفا أي لا يقر بالمعروف وإنما ينكره ولا ينكر منكرا وإنما يقبله فهو يقبل المنكر لأنه يؤكد هواه وينكر المعروف لأنه يخاجد هواه فيصير عنده المعروف منكر والمنكر معروف وقلب حتى تصيراً قلوبه على قلبين قلب أسود على قلبين قلب أسود وقلب أفجر قلب أبيض بسبب الفتن ليس هذا فقط لا تضره فتنات ما دمت في يعني سبحان الله حصل عنده حصن وتحصن وخوة وتمر وزيادة من الإيمان هذا هو المثال وهذا هو الحل بالإسم المداخل الشيطان أنك تخرج باردتين فإذا الأولى أن سد هذه المداخل وصد الشيطان يكون في والفائدة الثانية أن السكوط على هذه المدافذ يضر القلب جداً حتى يسود وفائدة أخرى أن المدافعة والمجاهدة تقوي القلب فإذا لما تعلمنا بقى أقسم القلوب ومداخل الشيطان فبقي أن نعلم ما هي علامات القلب المريض وما هي علامات القلب السليم وما هي صفة قلب كل واحد منا وما هو العمل فعلامات القلب علامات مرض القلب وعلامات صحة القلب فمن علامات مرض القلب أن يتعذر على العبد إثار الآخرة على الدنيا ما يتعذر عليه ايثار ما يحب الله على حدود نفسه يتعذر عليه في المباحات تجد ان ايه يصعب عليه ان هو يؤثر الاخره على على الدنيا ويوثر ما يحب الله على ما يهواه يتعذر العبد ايثار طاعه الله وحبته على حدود نفسه وشهواته والعلامه الثانية لا تقلمه جراحات المعاصر لا يشعر للمعاصر لا تقلمه جراحات المعاصر لأن القلب السليم يتوجع بالمعاصر والعلاقة الثالثة لا يوجعوا وجهلوا الحق يعني أمش عالف أي حاجة في الدين ويسأل وما ي... ما يتوجعش غير من يجي الأهل الدنيا واحد أمش عالف في الليكس التناسق في الليكس يعني هكذا لابس طميس وبنطلون مشمشين مع بعض ما عندهوش يعني عنده جهل بالإثيكية فده لما واحد يقول له هو ينفع ده فيتألم من جهلك بالدنيا يعني يتوجع يحس كده إنسانته حاجة وإنه كده عنده نقص إنما في الدين ما يتوجعش لو طلعوا أنهم لا يعرفوا شيئا عن أي شيئا في الدين عادي قالوا السكني ده أمر عام وأمر عادي وأمر مقبول وأمر مسموح فيه فلا يتوجع من جهلية للحق للدين وإنما يتوجع من جهلية للدنيا مثلا لو الكاس الفلاني هذا لما تأدم كذب ولما يكون فيه مثلا شاي يبا تأدم كذب وما يكون فيه في ميا يبا تأدم كذب جاء واحدة مسكينة لا تعرفش للميا من الشاي من العصير خربان وكده يبقى مقدمه ايه ما ديمه اي حاجه في اي حاجه فاللي فاهم بقى يحس ان مش يعني ينفع واحد يجيب شاي كوبايه ثانيه ولا باقي كوبايه شاي ينفع عنده ميبقاش ضرك بس العبره ان اللي عنده النقص ده بيتوجع واللي عنده الكمال ده بيتعب اصل يعني فاهم كتير خالص ان في الدين مش مشكله ما يعرفش من فقه الصلاة, من فقه الوضوء، من فقه صلاة الليل، من فقه كذا او من فقه القلوب أو كذا فصاحب القلب المريض لا يتوجع من جانبه علامة الرابعة يعدل عن الأغذية الناجعة إلى السموم الضار يستبدئ الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني عنده يعد مع إخوان وخذ بالك ويتكلمه لو فتح المصحف وقعد يحس بأنه فيه ضيط وإنه الصدر إنما لو جلس مع أكوانه وقعد ساعة لا يحس بيه عنده أنه يجلس بعد الصلاة يقول الأذكار الصلاة يحس الوقت طويل جداً وإنما لو واحد ندال وقعد يتكلم معه ثلث ساعة لا يحس بي فهو يعدل عن الأرضية النافعة إلى السموم الضار يلغو ويلغو ويتكلم في الفارق أما في الذكر والأسجار وكذا يجد فيه الصعوبة فعنده عذول عن الأغذية النافع لسموت دارم ومن العلمات أن يستوطن الدنيا ويغضى بها وإصمئن فيها ولا يخص فيها بغربك ولا يذكر الآخرة ولا يسعى لها سعيها ولا يحل لها هذا من علامات القلب المريض أنه يأنس ويطمئني ويحيني إلى الدنيا وهذا الآخرة ورسول صلى الله عليه وسلم كل في الدنيا كأنك ضريب او عابر سبيب هذه علامات مرض القلب وأما علامات صحة القلب حتى نقبل لكم الدرس علامات الصحة لحظة الله عز وجل ومن علامات المحبة الواضحة كفرة ذكر كفرة ذكر الله ومن علامات المحبة الواضحة وصحة القلب أنه لا يسفق صاحبة حتى ينير يعني يلزم بالنزمل على ما يقوته من وقته والخ accompینه من الطاعه يضرب عليه حتى ينير يعني لا يسفق صاحبه حتى يزاد يكون دائمًا في الحسن الذي نحصل ومن علامات صحة القلب أن يتعب البدن ولا ويمنل القلب ذن العكس يفرق بين الملل والتعب يعني يخذل يصلي، يصوم، يتعب عايز التاح إنما قلبه ما زال في شوقه في العكس المريض يشعر بالملل من العباد يعني يقص كده فضل كم ورقة فضل كم صبحة فضل كم ربع مل من القراء الولد طول عليه الأذكار طولت عليه يا مل ولو الصلاة طولت يا ملد مش يتعب لأنه أول ما تخلص الصلاة هي نشيط خالص ويضحك وفرفش وكل شيء إنما الكآبة والتعب والملل كان عن ساعة الصلاة من علامات مرض القلب ومن علامات الصحة أن يتعب الجذل ولكن القلب نشيط لا همان ومن علامات الصحة أن يحم إلى الخدمة تلاقيه في شعبان ومشتاق لرمضان وتلاقيه في القاعدة ومشتاق قبل عشرة الحجة وما يذكر الطعف يشعر بالحنين إليه نشرب حنين إلى أيام الطاعة وأيام الاهتكاف هذه هي من علامات صحة القناة ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة لا يرامه همه وغمه وكانت كرة عينه في الصلاة هذه علامات يعني إيه؟ تدرج في العلامات ومن الصحة لها درجات فكلما زادت درجة السلامة زادت هذه العلامات وضوحا ومن علامات الصحة أن يكون شحيحاً بوقته أن يذهب في غير ضاعة الله لا يسهل عليه ابدا ان يضيع وقته في اللغو يصعب عليه جدا ان يضيع وقته يشوف جريده وكمان لو في كمان جريده ولو في كمان مجله وعمال يقرا يقرا كل خبر واحد وليبيا وسوريا واليمن وليبيا وسوريا واليمن والاحزاب وكذا كله خلاص المعلومه وصلت المعلومه وصلت يتابعها مره واتنين وتلاته وفي جرنان واتنين وتلاته ومن الاذاعه لأنه لا يشعر بقيمة الوقت ومن علامات صحة القلب أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل ذاته يعني أن يهتم بالنية وأن يحسب نفسه على نيته ومن علامات صحته إذا فاته الورد وجد لذلك حسرة واستدرك ما فاته ومن علامات صحته أن يكون همه هما واحدا هو الله تبارك وتعالى ومن علامات صحة القلب أن يأنس بالله لا يشعر بالوحشة في الخلوة وإنما يشعر بالأنس والراحة لأنه مع الله عز وجل لأنه يستوحش من غيره ومن علامات الصحة أن يكون كلام الله وحبه Hatha wa blackktu wa wa ma filtu ala-alama. Al Principal